بسم الله الرحمن الرحيم الافلام م احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم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 فَإِذَا أُودِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً نَاسِكَ عذابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرًا مِرْوَبْكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ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 إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه, واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين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 يُعذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَن تُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا لَكُم مِنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ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 ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذريته النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوضا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا مرأته. إلا مرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوضا سير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 وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنين وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى في البينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين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 أتل ما أُوحِيَ إليك من الكتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا آل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتين لهم بوتة وهم لا يشعرون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 فَإِذَا يَصْعَبُ كل كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تجري من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 سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله لا يؤفكون الله يبسد الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم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 أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افتروا على الله كَذِبًا أَوْ كذب بالحق لما جاءه أَلَيْسَ في جهنم متوا للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لَمَعَ المحسنين